どうい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 يصلح لكم أ ع م ا ل ك م ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد افاز فوزا عظيما اما بعد سنتكلم ان شاء الله تبارك وتعالى عن كتابي الطهاره ويكتاب الطهاره كتاب يشمل احدى عشره بابا يبقى الكتاب بيشمل ابواب و ا ل أ ب ا ب ه ممكن يكون فيها فصول و أ ب ح ا ث يكتب ا ل ط ه ا ر ة عندنا ح ض ا ر باب ب ي ب د أ من أ ق س ا م المياه وبينتهي عند الحيض طيب الفقه عمال اخواني يعني الفهم الفقه يعني ايه الفهم فقبل ما ن ق ر أ هنفهم احنا د خ ل ي ن على فين ك ل م ة ا ل ط ه ا ر ة في ا ل ل غ ة يعني ا ل ن ظ ا ف ة و ك ل م ة ا ل ط ه ا ر ة شرعا هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث نقول تاني معنى ك ل م ة ا ل ط ه ا ر ة في ا ل ل غ ة يعني ا ل ن ظ ا ف ة طيب شرعا هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث طيب ما في كلمات مش و ا ض ح ة يعني ايه حدث يعني إ ي ه خبث نقول الحدث الحدث قد يكون أ ك ب ر ز ي ا ل ج ن ا ب ة ز ي الحيض ويرتفع زي ا ل ح د ث ا ل أ ك ب ر بالغسل الحدث ممكن يكون أ ص غ ر ز ي البول ز ي الريح طيب يرتفع به هذا الحدث ا ل أ ص غ ر يرتفع بالوضوء ي ب ق نرجع للتعريف ا ل ط ه ا ر ة هي ارتفاعه الحدث وقلنا في حدث أ ك ب ر وحدث ايه أ ص غ ر ا ل أ ك ب ر يرفع بالغسل والاصغر يرفع بيه؟ بالوضوء طب ا ل أ ك ب ر زي ايه جنابه ا ل ح ي د ا ل أ ص غ ر زي ايه زي البول والريح طيب ارتفاعه الحدث وزوال الخبث الحدث يا خ و ا ن ا عشان يرفع لا بد له من ن ي ة الحدث عشان يرفع لا بد له من ايه من ن ي ة طيب الخبث اللي هو النجاسه عشان يزال يشترط فيه ا ل ن ي ة الجواب لا يبقى احنا في الحدث قلنا ثلاث حاجات قلنا في حدث اكبر في حدث اصغر والشيء المهم م ن الحدث لا يلزمه ايه يلزمه ن ي ة طيب زوال الخبث الخبث يعني ا ل ن ج ا س ة يعني ايه ا ل ن ج ا س ة احيانا وانت ب ت ق ر أ يقولك ل دي ن ج ا س ة ع ي ن ي ة وبعدين يقولك ل ايه دي ن ج ا س ة ط ا ر ئ ة او بينقصين كده ح ك م ي ة يعني د ي ن ج ا س ة ط ا ر ئ ة و ي ع ن ي م ا ي ه ن ج ا س ة ع ي ن ي ة نجاسه ت عارفين ن العينيه ة زي ي زي الخنزير نجس لو انت غسلت الخنزير بماء الارض هل هيطهر مش هيطهر يبقى ا ل ن ج ا س ة ا ل ع ي ن ي ة لا يسري عليها موضوع ت ط ه ر هو نجس في عينه زي الخنزير طب ن ج ا س ة ا ل ط ر ق ة ن ج ا س ة الطرقة زي بول اصاب ثيابا بول أ ص ا ب ثوبا دي اسمها ن ج ا س ة طراءه ة يعني ن ج س ة طرأت على محل ر تطهر بالماء أ و بغير, بغير الماء بعض طيب الحبث الخبث علشان معنى الشرع نقول تاني علشان إخواننا يحفظوا. معنى الطهارة في اللغة هو أي إخواني يحفظوا هو وزوال الطهارة اللغة النصافة ارتفاع في أي في طب لماذا إ ا لم نقل ا ز و ا ل الخبث قال لك ل إ ي ه من ا ل ن ج ا س ة إ ذ ا أ ن ت أ ز ا ل ت ه ا بنفسك خلاص بقى المحل طاهر ط ب لو أ ز ي ل ت بغير فعل منك ي ع ن ي م ث ل المطر ن ز ا ل والثوب هذا كان عليه ن ج ا س ة والمطر طهر هذا الثوب يبقى طهر م ش ط ا ه ر طاهر يبقى ك ل م ة زوال أ ب ل غ من ك ل م ة إ ي ه إ ز ا ل ة لان ز و ا ل بتشمل إ ز ا ل ة وغير ا ل ع ي وغير ن ا ل إ ز ا ل ة طيب إ ح ن ا ع ن ا الخبث في ن ج ا س ة ع ي ن ي ة زي الخنزير لا تطهر أ ب د ا وفي ن ج ا س ة ط ا ر ئ ة دي اللي تطهر ب الماء وغيره وانت ب ت ق ر أ في كتب الفقه في عنوان اسمه أ ق س ا م المياه أ ق س ا م الايه المياه في كلام كتير بقى متعب كلام كتير يدوخ لا انت أ ع ر ف إ ن أ ق س ا م المياه قسمان الطهور والنجس أ ن ا عاوزك تحفظ بس كده أ ق س ا م المياه طهور ونجس تفيد الله هذا الكلام اه في دليل قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن الماء طهور ده القسم ا ل أ و ل لا ينجسه شيء وده القسم الايه الثاني يبقى احنا هنفهم كده ان الماء قسمان بس طهور ونجس طب في بعض العلماء يقولك لا د ذ الماء ا ثلاثه اقسام ويقولك ا ر ب ع ة اقسام كلام كتير ا و كده لا احنا القول الراجح اللي عليه المحققين وفيه زي ما ي ق و ل و ا كده ايه نص في محل النزاع يعني في قول فصل في ا ل م س أ ل ة إ ن الماء طهور لا ينجسه شيء يبقى الماء كان قسم قسمان طهور ونجس طيب ب ر ض و عايزين نعرف عليه ن طهور وعايزين نعرف عليه ن نجس الطهور له تعريفات كتيره قوي هو الطاهر في نفسه المطهر ا لغيره يعني ماء طاهر وبيطهر غيره الطهور هو الباقي على أ ص ل خلقته الطهور هو الماء المطلق يعني المطلق هي اللي هو لم يتغير طعمه ولا ريحه ولا بنجاسي يبقى عشان طعمه تعرف لونه أنه برضه تفهمك هو للطهور هو الطاهر المطلق ولا ولا المطهر الغيره لم <تصفيق> كم هو الباقي على أ ص ل خلقتي هو الماء المطلق الذي لا يتغير طعمه ولا ريحه ولا الاونه برضه ممكن نقول الماء الطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث وبزيل اذا ل خ ب إ إ ح ن ا علشان نعرف ان الماء قسمان ق س م ا ل أ و ل الطهور و ق ن تفسيره أ و معناه هو الباقي على أ ص ل خلقته زي ماء البحر زي ماء ا ل أ ن ه ا ر ماء الترعمال ا ل أ ب ا ر ماء العيون كل هذا باقي على أ ص ل خلقته فهو طهور الماء الطهور هو الذي لما يتغير أ ح د أ و ص ا ف ه ا ل س ل ا س ة لون الطعم و ا ل ر ا ئ ح ة ب ن ج ا س ة يعني الماء الطهور هو الذي يرفع ويزيل يرفع ا ل ح ل ث ويزيل الخبز طيب الماء النجس الماء النجس تعرفه ايه هو ما تغير ب ن ج ا س ة يبقى الماء النجس هو ايه ما تغير ب ن ج ا س ة فتغير طعمه او ريحه او لونه ده بنسميه الماء النجس فبخلي ب ل ك التعريف ده دقيق هو ما تغير ه ب ي ه ب ن ج ا س يبقى الماء اللي تغير ب ن ج ا س ة ويتغير طعمه أ و ريحه او لونه ب ن و الماء ايه نجس طيب ماء تغير بطاهر الميه تغير طعمها أ و ريحه او أ أو لونها بس مش ب ن ج ا س ة تغيرت بشيء طاهر نضرب مثال ما ء وقع فيه بعض اللبن اتغير اللون و ت غ ي ر شي اتغير الماء ما نجس؟, نجس لان اللي وقع فيه شيء طاهر وليس ش ي ء ا ي ه نجسا طيب ما ء وقع فيه بعض الشيء بعض ا ل ح ل ب ة مع الشمس اتغير اللون هذا الماء يعتبر ماء نجس ن و ل ا ده مش ماء نجس ده وقع فيه شيء طاهر لكن نخلي بالنا ل ه من ح ا ج ة طالما ان الماء تغير بشيء طاهر نبصله لو لونه او طعمه او رائحته تغيرت تغيرا بسيطا لكن لو نظرت الى الماء تقول هذا ماء هنا نقول ان هذا الماء طهور حتى لو تغير ط ب لو الماء الطهور هذا وقع فيه شيء طاهر لكن غير اسم الماء لو استعملت الميه تظن أ ن ك تستعمل هذا الشيء الطاهر في مثال واضح اوي يعرفك ا ل م س أ ل ة دي شويه دقيق وقع في ماء طيب ال دقيق ركز في قاع الماء و أ ص ب ح الماء و إ ي ه سهل ا س ت ع م ل ه خلاص و ت ط ب ي ه ه ذ ا الماء ط ه و ر ولا غير طهور, طهور. طيب ه و ر ط ماء وقع فيه الدقيق ت ق د س ت ع م ل الميه تستعمل معها ليه الدقيق ك أ ن الماء أ ص ب ح عجين هذا الماء نقول عليه طهور لا مانقولش عليه طهور نقول عليه عجين نقول عليه عجين مانقولش عليه ميه خلاص م و ض و ع ا ل م ا ء خلص فيه في هذا في ه الوضع كذلك أ ي شيء طاهر يقع في الماء الطهور نشوف هل الماء ده لسه ماء مطلق على أ ص ل خلقته نقول ده ماء طهور ولا اتغير بقى ماء ورد بقى م ر ق ة لو لحمة عفي بقى شاي بقى سكر بقى حلبه بقى ماء ورد بقى أ ي ح ا ج ة أ ص ب ت على أ و ص ا ف ه ونظرت إ ل ي ه و ج د ت ه ليس بماء فنقول هنا إ ي ه ده اسمه ماء مقيد مش ماء مطلق بقى؟ ماء مقيد الماء مطلق اللي يا إخواني بقى إيه هو لواء الطهور ما شاء الله لا ده ح ا ج ة ج م ي ل ة ما شاء الله طيب احنا قلنا في ماء طهور بعد ا ل م ح ا ض ر ة ماء طهور ونجس ا ماء ن ودول اقسام المياه ما فيش غير كده هتقرا في الكتب و ق و ل ك في طهور وطاهر ونجس ما فيش ادله على ا ل حاجه اسمها ماء طاهر هذا إ ن م ا طهور وإيه ونجس ه و تقرا في بعض الكتب اربع اقسام كل الكلام ده ه و غير منضبط المنضبط ان في ماء طهور وماء إيه ناجس طيب أ ح ي ا ن ا و أ ن ا بتوضا بيوقع مني م ي ة و أ ن ا بغتسل ا بيوقع مني م ي ة اسمها الميه دي اسمها الماء المستعمل يبقى الماء المستعمل هو المتساقط من أ ع ض ا ئ ك ايه في الوضوء المتساقط من أ ع ض ا ئ ك وانت بتغتسل الميه دي الماء المستعمل ده حكمه ايه يعني واحد بتوضى غسل يديه واعملها م ي ة الميه الناس د ي حكمها ايه ط ه و ر ة ولا ن ج س ة قبل ما نجاوب يا اخوانا لازم نعرف حاجه مهمه جدا ان الماء الاصل فيه ا ل ط ه ا ر ة ا ن ب ي اسطنبول ايه ان الماء طهور يبقى نقول ا ل م ي ة الاصل فيها ايه ا ل ط ه ا ر ة لا تحكم على م ا إن أ ن ه نجس إ ل ا إ ذ ا تغير طعمه أ و ريحه أ و لونه كصح لا غلط هقول تاني إ ل ا إ ذ ا تغير طعمه أ و ريحه أ و لونه صح أ و غلط لازم بتغير الطعم والريح واللون بايه ب ن ج ا س ة تحدث فيه يعني أجي لي إيه, إيه؟ يا إخوانا هناك أما مثلا ماء أقولوا أقول ط ه ر تغير طعمه او ريحه او لونه ده نجس وش ل ا نجس و ا ح د ي ص ر ع و ل ك نجس ده متسرع هو ي س أ ل منه من نفسه تغير بيه بنجس ولا بطهر ا بنجس يبقى هنا الماء إيه؟ اصبح نجس ا يبقى ا ل ق ا ع د ة ا ل م ه م ة جدا اللي ع اعزوني احفظها في هذه ا ل ل ي ل ة كل اللي قلته ده اعتبره د ش لكن احفظ بقى الشيء المهم ده ان الماء الطهور ده لا يمكن أ ب د ا تحكم عليه ا ل ن ج ا س ة إ ل ا إ ذ ا تغير ب ب ن ج ا س ة تحدث فيه خلاص نرجع ب ع د ا ل م ا ء المستعمل الماء المستعمل اللي نزل من أ ع ض ا ء الوضوء او أ ع ض ا ء المغتسل هل هذا الماء تغير بنجاسه تغيرت طعمه أ و ريحه أ و لونه أ ج ي ب و ن ي هم متغيرش ما تغير تغيرش أو ف... آه... لماذا نقول ان ه ماء نجس ليس عندنا حق لو قلنا أ ن هذا الماء ماء نجس طيب ده كلام عقلي خلينا بقى في الكلام الشرعي مش النبع عليه لحيته على عليه、وسلم. يبقى عندنا الدليل العقلي دليل بقى النبع ده عدم عندنا وعندنا مستعمله رأسه الله كلام الكلام الصلاة والسلام على صلى وسلم السنة مش من ومسح من أخذ طيب في بعض العلماء خ ولكن ي ا لن م ا يجي ن ق ر أ نص الكتاب ن ك و ن ف ه م ن ا خلاص يعني بعض العلماء يقولون ان لكي لا تزيل ا ل ن ج ا س ة لا بد من استعمال الماء طيب يا عم أ ن ا معايش بنزين ويزيل ا ل م ا ه من ا ل ن ج ا س ة ولكن ق و م ي ف ع لا يمكنك الحزاب ء ت ا ع ي في ه ن ج ا س ة و ح ك ن لا يمكنك الحزاب في ا ل ن ف ع ش لازم الميه, لازم المية. دي بعض العلماء ذلك. لكن ل ك الراجح في ا ل م س أ ل ة أ ن الماء هو ا ل أ ص ل في التطهر الماء هو الاصل لكن لا يمنع ذلك استعمال غير الماء وعندنا في ا ل س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ م ر الرجل إ ذ ا ر أ ى فينا عليه قذرا أ ن ي م س ح ه م ب ا ل أ ر ض عندنا مثلا الطهاره بالتراب, بالتراب. اذا العلماء لهم قولين في م س أ ل ة اشتراط الماء ل إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة بعضهم اشترط الماء والبعض ا ل آ خ ر وهو قالوا ق لا الماء هو ا ل أ ص ل لكن لو أ ن ا تطهرت ب أ ي شيء غير الماء فهذا يطهر ويزيل ا ل ن ج ا س ة م س أ ل ة بقى ف ر ع ي ة صغيره ة ك ولذلك أ ن ا لو واحد استنجى بالماء يطهر ولا يطهر يطهر ط ب واحد استنجى بمناديل يطهر ولا يطهر يطهر ما ي ش ف ي ه مشاكل طيب إ ح ن ا قلنا الفرق بين الماء المطلق وقلنا معنى الماء المقيد ط ب قلت أ ن ا عشان إ ي ه ض الماء المطلق اللي هو ا ي باقع ل ى أ ص ل خلقاته ماء بحر ماء نهر ماء طيب اللي الماء المقيد ده لما ماء مثلا يقع فيه ش و ي ة ل ح م ة يتغلى بقى شكله ش ر ب ة دول تطلع ع ل ى ا ل م ا ء طيب اللحمه ما اثرتش فيه مازال ماء و ي س ت ع م ل سميه ماء ايه ماء مطلق إيه ماء وقع فيه بعض الدقيق نقول الدقيق وقع في قاع الماء وستعمل ا الماء مش هي يملي ح مش هي دورني مش هي خلي ديري فوشي اود ما ء مطلق مطلق ولم ا قيد مطلق طيب ما ء وقع في دقيق لكن ر ن م ا استعمل ه وستعمل ديري ما اذا ما ا د ه مقيد خلاص ينعم ع ي واضح علي ان شاء الله في عندنا في باب المياه ي ق و ل ل ك الماء الكثير والمل ا ا ء قليل يعني ما ء كثير وعني ما ء قليل ان العرس عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب يقول إ ي ه إ ذ ا بلغ الماء ق ل ت ي ن لم يحمل الخبث يعني إ ذ ا كان الماء مقداره كلتين لا تؤثر فيه ا ل ن ج ا س ة في غالب ا ل أ م ر فاحنا هنقول الماء الكثير هو ما بلغ ق ل ت ي ن طيب الماء القليل هو ما دون ذلك هو إ ي ه ا ل أ ق ل يعني إ ي ه من ق ل ت ي ن طيب ما حدش يكس عني يعني ايه قلتين و ا ح ن ا لازم نعرف ا ل ق ل ة ا ر ب ت ي ن و ن ص ق ر ب ة ماء يعني ق ر ب ة ماء و ا ل ق ر ب ة دي ع ب ا ر ة عن اناء من الجلد فهنقول القربتين خمس قرب من الماء فإذا إذا كان الماء أربع قرب من الماء ولا كان الماء الماء ولا كثير كثير كثير من من مالك... نعمين قليل قليل خمس قرب يبقى قرب يبقى أربع ا ه ملي و ن ي ن طيب إذا عندنا الماء الكثير قلنا ل ل ي هو بلغ ق ل ت ي ن أ و أ ك ث ر والماء القليل اللي هو ايه اقل من ق ل ت ي ن وقلنا القلتين ع ب ا ر ة عن خمس قرب من الماء طبعا ع ا و ز ن نعرف مذاهب العلماء في الماء اللي خارطته ن ج ا س ة أ ن ا قلت يعني درت هذه ا ل ل ي ل ة إ ن ك تعرف إ ن الماء الطهور لا ينجس إ ل ا إ ذ ا تغير طعمه أ و ريحه أ و لونه ب ن ج ا س ة تحدث فيه خلاص إ خ و ا ن ي ودا هو المذهب ق و الأول أو ل ل ا ا ل أ و ل في مذاهب العلماء لما تكلموا عن الماء إ ذ ا خلطته نجاسه ة و و القول الراجح والقول الصحيح لكن بضو ل ل أ م ا ن ة ا ل ع ل م ي ة بعض العلماء يقولون لو ك ا ن الماء ك ث ي ر لو كان الماء كثير ف إ ن ه لا ينجس إ ل ا إ ذ ا تغير طعمه أ و ريحه أ و لونه ب ن ج ا س ة الماء كثير اللي هو ا ل أ و ل اللي خنا هو قربتين أ و قلتين أ و خمس قرى يقول لك إ ذ ا كان الماء خمس قرب أ و ق ل ت ي ن أ و ماء كثير لو و ق ع د في ن ج ا س ة غيرته ينجس ما غيرتهش ما ينجس طيب الماء القليل برضه لسه بنتكلم في المذهب ا ل ت ا ن ي قال لك الماء القليل لو و ق ع د في ا ل ن ج ا س ة غيرته أ م لم تغيره ينجس هذا الماء ينجس إيه؟ هذا ه الماء وده قول إ ح ن ا بنقول عليه قول مرجوح لكن القول الصحيح والقول الذي ندينه به اللي هي الأول أو القول الأول أن الماء ل لا ينجس إ ل ا إ ذ ا تغير تغير به ب ن ج ا س ة تحدث فيه لكن ع ش الماء ن يعني أ ك م ش ي مع م بعضه لكن ل ا ا لو تغير بشيء ط ا ر يا إخواني يبقى نجس ن ا باش نجس هنقول ايه هنبصله بقى لو لسه اسمه م ي ة نستعمله في الوضوء ا ل و س ل لو ظنيت ان ه انا بستعمله ه س ت ع م ل هذا الشيء الطاهر اللي وقع فيه خلاص لا باش م ي ة بقى يسمى باسم الشيء اللي وقع فيه وطلبنا اوضح مثال على زي ده كنا ي ه الماء الذي وقع فيه ايه الدقيق طيب <تصفيق> اخر م س أ ل ة في باب المياه قبل ان ن ق ر أ من الكتاب لو واحد اشتبه عليه الماء يعني في امامك اناءين اناء في ماء واناء اخر في ماء لكن قالولك ا ان في ه اناء منهم وقعت في ن ج ا س اشتبه عليك ا ل أ م ر هنا ايش تفعل الصحيح والصواب انك تتحرى تحاول تتحرى تعرف انه هو الماء الطير وتتوضا منه وتغتسل منه استعملوه طيب في دليل ع ل هذا النبي ع ا ل ص ا س ل ا م يقول فليتحرى الصواب الواحد اللي بيصلي ويشك ف صلاته يتحرى ليه الصواب طيب احنا عندنا ق ا ع د ة في ا ل ش ر ي ع ة بتقول ان من فقد اليقين فليعمل ب غ ل ب ة ا ل ا ل ي ق ي يعمل ن ب غ ل ب ة الظن فبنقول لو في م ي ة اشتبهت فيها خلاص أ ت ح ر ك ولا يكلف الله نفسا إ ل ا ايه الا وسعها طيب في كلام تاني العلماء غ ي ر ن ا قلته ده آه في كلام تاني في بعض العلماء يقولك ل عندك ماء في إ ن ا ء وماء آ خ ر في إ ن ا ء واحد طاير واحد نجس لك انت م ا تعرفش ت ع م قال لك تسيبهم الاتنين وتتيمم. وتتيمم لكن احنا بنقول الراجح ن ب ق و ا ل ما ذكرناه اولا من انك انت تتحرى ايهما هو الطاهر وتستعمله ولا يكلف الله نفسا الا و س ع ه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب طيب مسألة برضو في برضو مسألة الموضوع نفس واحد عنده ثياب عنده ج ل ب ت ي ن في البيت في ج ل ب ي ة ط ا ه ر ة وفي ج ل ب ي ة ي عليها ن ي ع بول طفل او م ا إ ل ى هذا بس هو مش عارف ايش يفعل م ي ل ب س ح ا ج ة وما يصليش لا نقول ان هذا ايضا ي ت ح ر ى واحد من الثياب ويلبسه ويصلي ولا يكلف الله نفسا الا وسعها هنقرأ مع حضراتكم بابه أحكام المياه بابه اخوانا حضراتكم باقي احكامي مع أ ح ك ا م المياه خلق الماء طهورا <تصفيق> يعني ايه طهور يا اخواني لا لا أه؟ أه؟ يعني ت ع ر ي ف و ا ي تعريفه الماء طهور ه ن ق و ل الباقي على أ ص ل خلقته هو الماء المطلق هو الماء الذي لما ت غ ي ر أ ح د أ و ص ا ف ه ا ل ث ل ا ث ة ب ن ج ا س ة هو الماء الذي يرفع الخبث يرفع, يرفع ايه الحدث ي ص ح ى ماشي ب ق ى الماء الذي يرفع ا ي ه ويزيل الخبث ده تعريف الماء لهيه الطهور خلق الماء طهورا يطهر من ا ل أ ح د ا ث والنجاسات ا ل أ ح د ا ث يا ا خ و ا ن ا في حدث أ ك ب ر حدث إ ي ه الحدث الاكبر زي إ ي ه ج ن ا ب ة والحيض ا ل أ ص غ ر زي إ ي ه البول والريح طيب في ا ل أ ح د ا ث يشتاط ا ل ن ي ة يبقى ب ا ل ن س ب ة لتطهر من الحدث يشتاط اليه ا ل ن ي ة ان و ا ض و ء ان ل غ س ل لكن عند ا ز ا ل ة النجاسات يشتاط ا ل ن ي ة لا ي ش ا ط النيه ولا تحصل ا ل ط ه ا ر ة بمائع غيره يعني ب يقول ان عشان اتطهر لا بد من الماء م ا ي ن ف ا ش حاجة ت اخر غير الماء ه نحن ق و ل له ا نرى ان الصواب والصحيح ان الاصل في الطهره ل م ا ا ل م ا ء لكن يصح التطهر بغير الماء زي ازال في、الاستنجاء. قلنا ورق ندل الاستنجاء مثلا وان نجاسة ما بحد حكيها بس ك د ا وانتهت ا ل ن ج ا س ة خلاص أ ص ب ح ا ل س و ب طاهرا أ و ببنزين أ و مسح ة ا ل ن ع ل ي ن في ا ل أ ر ض كلها ذ مطهر لكن الأصل إيه؟ الماء أ ص ل الطهرة ل في إيه ا يبقى لما نقول الميه وبس اللي انطهر بها هذا القول إ ي ه يعني غير صواب ف إ ذ ا بلغ الماء كلتين يعني ايه كلتين يا اخوانا خمس ق ر ب من الماء أو معنى والماء صح إيه الكثير ف إ ذ ا بلغ الماء قلتين أ و كان جاريا لم ينجسه شيء إ ل ا ما غير طعمه أ و ريحه أ و لونه إ ل ا ما غير لونه أ و طعمه أ و ريحه طيب يبقى احنا بنقول ان الماء الكثير هذا لا ينجس إ ل ا اذا ت غ الطعم والريح واللون بايه ب ن ج ا س ة تحدث فيه وما سوى ذلك يعني الماء القليل يعني وما سوى ذلك ينجوس ب م خ ا ل ط ة ا ل ن ج ا س ة يعني بقى سواء تغير او متغيرش ينجوس نقول لا استنى احنا نرى ان الراجح في هذه ا ل م س أ ل ة ان اي ماء قليل كثير لا بد ان يتغير ه ان ي بن هذه ا ل ن ج ا س ة ان لم يتغير فهو م ا ايه فهو واضح يا اخواني قولوا أو لا. واضح. طيب والقلتان ما قارب م ئ ة و ث م ا ن ي ة أ ر ط ا ل بالدمشقي يعني خمس قرب من الماء يعني ما ت ش ي ل ش نفسك بتعرفات دي و إ ن طبخ في الماء ما ليس بطهور وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه يعني ايه جمله ديا يعني لو وقع فيه ا ل م ي ة ش و ي ة شاي ش و ي ة ح ل ب ة ش و ي ة ل ح م ة فغيروا ا ل م ي ة ب ق ت مش م ي ة نقول بقي ايه ما اصبحتش دي م ي ة بقي ماء مقيد بقي ايه ماء مقيد طب لو ما غيرتوش واصبح مطلقا خلاص بطهور او استعمل في رفع حدث سلب طهوريته هنا الكتاب على بيقول إن الماء ذ ل م ا المستعمل ليس طهورا إحنا نقول لا الماء المستعمل طهور ببعض ا ل ا د ل ة منها أ ن ا ل أ ص ل في المياه ا ل ط ه ا ر ة أ ن هذا الماء لم يتغير ب ن ج ا ز ة الثالث من ا ل س ن ة النبع السلام أ خ ذ من لحيته ومسح ر أ س ه صلى الله عليه وسلم واذا شك في طهاره الماء او غيره ونجاسته بنى على, على اليقين يعني يترك, يترك ايه الاثنين ويتيمم نقول لهم اذا إ شك في طهاره الماء او غير الماء كالملابس فانه يتحرى الصواب. يتحر الصواب ويستعمل الماء الذي تحره بغلبه ظنه و إ ن خفي موضع ا ل ن ج ا س ة من الثوب أ و غيره غسل ما يتيقن به غسلها طب دي م س أ ل ة إ ح ن ا ما ك ل م ن ش عليها في ا ل م ق د م ة لو ثوبك وقع عليه ن ج ا س ة رحمك الله ثوبك وقع عليه ن ج ا س ة بس ما انتاش عارف على الكم اليمين ولا على الكم الشمال تعمل إ ي ه اغسل الكمين طب وقع ن ج ا س ة في يعني جزء من الثوب ما انتش عارف وقع في الديل ولا فوق اغسل ثوبه كله حتى ت ت أ ق ى من ايه من الطهاره وان ش ت و ب ه ا ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمما وتركهما دي ايضا احنا نخالف في هذا وان عليه ان يتحرى الصواب في المياه وان ش ت و ب ه ا طهورٌ يعني ماء طهور. بطاهر يعني ماء طاهر توضأ من كل واحد منهما ماء ماء بطاهر طاهر واحد ا طهور توضأ كل ل شيخ ابن عثيمين رحمه الله ي ق و لا المسألة لا تقع ماء حاجة اسمها م طهور وماء إيه طاهر فكن و ي افترض ان فيه ماء طهور وماء طاهر واختوطوا ببعض اتوضأ بكل واحد. هذه المسألة واحد اصلا في、العلم. لكن زي م ا ق ل ن ا ا ل م ا ء ك م قسميا أخوانا ق س م ي ن ط ه و ر و إ ي ه ونجس أ م ا ا ل ما ء ا ل ط ه ر ده يقوله اللي عليه في بالكتب ع ض ليس ل ه إيه ليس عليه دليل طيب يبقى وين ا ل ش ت و ب ها ط ه و ر بطهر ت و ض ر من كل واحد منهم ا م و لازم م س أ ل ة لا ترد وين الشباب ا ل ط ا ه ر ة بنجس ا ل صلى في كل ثوب ص ل ا ة بعدد النجس وزاد ص ل ا ة يعني واحد عنده أ ر ب ع ة أ ث و ا ب يشك و فيه اثنين نجسين م ن واثنين ب ش ك انهم ايه طاهرين المذهبين يقول ايه ي و صلي ثلاث صلوات في كل ص ل ا ة تلبس س و ب جديد عشان تتلقى ا صحيحة و ل لهم ان لا لا. ل تتحرى صلاه و ت صحيحه ل وصلاتك ي فيه ص الكلب والخنزير سبعا بالطراب هذا إحدى هن تغسل ن ج ا س ة الكلب سبعا في دليل على ه ذ اذا ا ولغ الكلب في إ ن ا ء احدكم فيغسله سبعا ولهن بالتراب ا ما ب هو بيقول ه ويجزء عشق ا ل خ ن ز ر الخنزير يرد كسائر إيه إن إيه إحنا إن اللي بالقياس عاوزين الدليل والدليل إن الخنزير لم فيه、نص. فيغسل تغسله مهمة هنا نقول نص ن سبعا قالوا قالوا على الكلب لا لم ا ا ا ولا ا س ت يشترط ل في خ ن ي يغسل إيه يشترط ي ر إن لا ذلك سبعا و ز في سائر النجاسات ثلاث منقيه ة نجاسة يعني أي عشان لازم تزول تغسلك ث ل ا ث مرات حتى ينقى د ه كلام المذهب لكن الصحيح والراجح إ ن طالما النجاسه ازيلت حتى لو ب غ س ل ة و ا ح د ة كان المحل طاهرا و إ ذ ا كانت النجاسه على ا ل أ ر ض ف ص ب ة و ا ح د ة يعني ترمي الماء على هذا النجس اللي أ ص ا ب ا ل أ ر ض فتطهر ا ل أ ر ض بذلك والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم طريقه على بوله ز ن و ب ا من ماء تذهب بعينها ل ق و ل صلى الله عليه وسلم صب على بول ا ل ع ر ب ي ز ن و ب ا من ماء ويجزئ في بول ويجزئ في بول الغلام الذي لم ي أ ك ل الطعام النضح يعني النضح النضح يا اخواني نتجيب بعض الماء وتمر بها على المكان اللي فيه إيه بول ايه ل ل ل ل ط ف ا بيرضع ل س بول ث ب ب ك و ه ذ الطفل ا اللي بيرضع لسه مأكلش إذا الطفل اللي يأكل إنما يرضع تجيب بعض ا لسه م وتمشيه ا ء كده ب على الثوب و ما ل ن ط ح طب ا ل غ س ل ي ش اذا ل بينه ل ا غ س ل ا ل ثوبك يتساقط منه إيه؟ تساقط منه الماء منه منه ل ن النطح بس ت م ح كده بس يعني وهذا يعني تخفيف وتيسير من ا ل ش ر ي ع ة في مثل هذا ا ل أ م ر وكذلك المذي طيب اللي ب ي م ز ي رجل أ و ا م ر أ ة كيف يطهر مكان المذي ايضا بالإيه؟ بالنضحي والمذي كما تعلمون هو سائل ينزل عند التفكير في الجماع عند عدم غض البصر وغير ذلك من ا ل أ س ب ا ب ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه وحد اليسير هو ما لا يفحش في النفس يعني اليسير من هذه الأمور بيرجع فيه إلى العرف العرف يرى كثير يبقى تطهر منه العرف يرى يعني شيء بسيط يسير يبقى لا منه يبقى بيرجع العرف العرف العرف من أن منه أن منه الأمور هذا خلاص إلى تتطهر تتطهر هذه هذا خلاص إ ل ى اليسير وغير اليسير ل ي للعرف ومني الادمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر مني الادمي في م ن ا ظ ر ة ك ب ي ر ة بين أ ه ل العلم هل هو نجس ولا طاهر لكن الصواب ان مني الادمي طاهر ل أ ن ه اصل ا ل خ ل ق ة ولان ا النبي صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا أ ص ا ب أصاب ه ثوبه منيان كان مع يغسله بعدين كان ينتظر حتى إ ي ه يغسله في ف ت ر ة ق ا د م ة و ا ل د ل ا ل ى هذا قول ع ا ئ ش ة كنت أ غ س ل ه إ ذ ا كان طريان و أ ف ر ك ه إ ذ ا كان إ ي ه جافا يعني أ و يابسا فمعنى ان النبع الصلاة يترك المني في ثوبه م د ة يبقى هذا المني ليس, ليس بنجس ومني الادمي هل ق و ل انه طاهر على الرجح أ م ا بول ما يؤكل لحمه فالمذهب يقول أ ن ه طاهر وهو كذلك أ ي ض ا بول ما يؤكل لحمه طاهر ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر العرنيين و ناس يعني كان عندهم في بطنهم ح ا ج ة اسمها استطلاق يعني استطلاق يعني اسهال أ م ر ا ن ش ر و ا من أ ب و ا ل الابل وهذا يدل على أ ن بول لما يؤكل لحمه طاهر ه ن ر ا ق ي سريعا حتى حتى اذن ع ش ا ء إ ن شاء الله عز وجل حد يقول لي ما معنى ا ل ط ه ا ر ة ل غ ة ايه النظافه ما معنى ا ل ط ه ا ر ة شرعا、أوه. يبقى ا ل ط ه ا ر ة هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث في تعريف يعني عشان عندنا وقت هقول اسرع من كده ش و ي ة أ و أ ط و ل من كده ش و ي ة ب يقول و ا ا ل ط ه ا ر ة شرعا أ ص ل وفارع أ ن ت خلاص احفظك ك م ت و ن ا ح ن ا قلناهم ارتفاع الحرس وزوال إ ي ه و الخبث لكن يعرف بقى ا ل م ع ل و م ة دي م ع ل و م ة ج م ي ل ة أ و ي يقولك ل ا ل ط ه ا ر ة دي أ ص ل وفارع الفرع اللي إ ح ن ا قلناه ارتفاع الحرس وزوال ا ل ا ه الخبث طيب ي ه ا ل أ ص ل في ا ل ط ه ا ر ة شرعا ا ل أ ص ل ط ه ا ر ة القلب الاصل إ ي ه ط ه ا ر ة القلب من إ ي ه من الشرك في ا ل ع ب ا د ة ومن الحقد والبغض للمؤمنين شوف معنى ا ل ط ه ا ر ة احنا قاعدين نقول طهور ونجس ا و ك ل م كده فقهي لكن انت ملتفتش بالمعنى الاصلي والحقيقي والمراد من موضوع ا ل ط ه ا ر ة الا وهو اصل ا ل ط ه ا ر ة طهاره الإيه؟ القلب القلب يطهر من الشرك اثناء ا ل ع ب ا د ة ويطهر من البغض والحقد للمؤمنين ما ينفعش ابدا ان المؤمنين يحقد او يبغض ايه مؤمنا لا لا لا ف ع لا لا لا م لا لا ح لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ن ا لا لا لا لا لا ن ا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ن ا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل ن لا لا لا لا لا ن ا لا ا ل خ ب ا هو, هو ايه الخلاص هو ايه ا ل ن ج ا س ط ب ايش معنى ك ل م ة الحدث الحدث معناه انه وصف معنوي قائم في البدن وصف ايه مش حسي وصف ايه معنوي قائم بالبدن يمنع من ا ل ص ل ا ة ونحوها يمنع من ا ل ص ل ا ة والطواف وما الى هذا يعني وصف م ع ن و ه برضو عشان يفهم في اتنين قاعدين قدامي واحد متوضي و ا ح د غير م ت و ض ي و ل ر ف هذا هو يجب ن ي ن ه م ط ب حد ي ع ر ف هذا هو يجب ن ي ن ه م ي ب ق ى إ ك ن ذ ا هو يجب ان ا هو يجب ان يكون هذا هو ي ء ب ان ي و ن ه ذ يجب ان ك و ن ه ا هو يجب ان يكون هذا هو يجب ان يكون هذا هو يجب ان ي ك ن هذا ه ب ان ي ك ن هذا هو ان ي ك و ه ا هو ب ان ح ك و ن هذا ه يجب ان ي ك و ا ه ي ج ك و ن هذا هو ي ان ي ك هذا هو ي ب ر ن ي و ن ه ا ه ي ان ي ك و يجب ان ي ان يكون ه و يجب ان ي ب ان ي ك ه ب ا ل غ ج ب ان و ا ل أ ذ ا ر ز ي إ ي ه واحد تبول أ خ ر جريحا ويرفع بيه طيب قلنا و نتكلم ن عن الخبث قلنا هو ن ج ا س ة وفي حاجه اسمها ن ج ا س ة ع ي ن ي ة وفي ن ج ا س ة ط ا ر ئ ة أ و بين ق ر س ي ن ن س م ي ه ا ح ك م ي ة يعني نجاسه ع ي ن ي ة بقى يا اخوانا نجس يعني لا تؤثر في ه المياه زي الخنزير ن ج ا س ة ع ي ن ي ة ولا ط ا ر ئ ة ع ي ن ي ة طيب ن ج ا س س ا ل ط ا ر ئ ة ن ج ا س ة تقع على محل طاهر ويمكن أ ن تطهر بالماء زي مثلا بول وقع على ثوب نقول دي نجاسه ي ط ر ي ق ة يمكن أ ن تزال بالماء أ ق س م المياه أ ق س م المياه يا إ خ و ا ن ي طهور ونجس طيب في دليل على هذا حد يقول الدليل إ ن الماء طهور لا ينجسه, لا ينجسه شيء طيب ما معنى طهور الباقي على اصله القتل صح ايه تاني انا <تصفيق> بستمع حاجه بس ماشي يبقى هو الطاهر المطاهر لغيره او الذي يرفع ا ل ح د س ويزيل اليه الخبث او هو الماء المطلق يعني ماء على اطلاقه <تصفيق> متغيرش ا ريوحه أو طعمه أو, إيه او لونه طيب ايش معنى الماء النجس هو ما تغير بنجاسه فغيرت أ ح د أ و ص ف ه الايه الثلاثه الماء المستعمل هو ايه ا ل أ و ل الماء المستعمل هو إيه؟ المتساقط من اعضاء الايه م ت و ض ع مثلا حكم بقى هل هو نجس ولا طهور احنا قلنا رجحنا انه ايه طهور وجبنا بعض ا د ل ة منها ان ا ل أ ص ل في المياه ا ل ط ه ا ر ة ف أ ن ت متضرش يقول ان هذا الماء نجس إ ل ا بدليل ما عندكش دليل خلاص ب ع ما إ يشترط ه طهور هل ي الماء عند إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة لا يشترط لكن نقول ب ر ض و إ ن ا ل أ ص ف في إ ز ا ل ة النجاسه ة و في هو الماء لكن لو ت ط ه ر ن ازلنا يعني النجاسات ب أ ي شيء آ خ ر فهذا إ ي ه هذا جائز <تصفيق> الماء ا ك ث ي ر ويعني إيه ماء قليل. أنا مش حاجة بس الماء الكثير هو أو أكثر. الماء الكثير الماء الكثير الماء الكثير الماء ب الكثير الماء الكثير الماء الكثير الماء الكثير الماء ه ب الكثير الماء الكثير الماء الكثير ا طعمه أ و ريحه أ و لونه بماذا ل م ز ر الثاني يقول إيه؟ ل الماء ده ا قسمين في كثير وفي إ ي ه الكثير م ع ك م لا ينجوس الا اذا تغير لكن القليل مجرد ان نلاقى ا ل ن ج ا س ة إ ي ه ينجوس نقول لهم لا الكلام د إيه؟ غير منضبط ولكن الراجح أ ن الماء لا ينجوس ابدا إ ل الا بالإيه؟ إ بالتغير طيب آ خ ر ح ا ج ة في باب المياه لو اشتبه عليك, عليك الثياب ماذا تفعل تتحرى الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب و ل ي ب ن عليه وهذا في ش أ ن ا ل ص ل ا ة و أ ن من فقد اليقين فيعمل ب غ ل ب ة ا ل ظ ل م احنا قلنا ان الطهارة اخوانا كتاب ا ل ط ه ا ر ة في كم باب احد عشر باب خلصنا م ا ب م ي ا ه واضح يا اخوانا ا ل كلامنا مش واضح واضح الحمد لله طيب نخش على باب ا ل ا ن ي ة باب الايه ا ل ا ن ي ة وقبل ان ن ق ر أ برضو ه ن د ر ش معاكم حول ا ل ا ن ي ة عشان نفهم لان الفقه م ع ن ا ه ايه الفهم. نفهم ا ل أ و ل و ب ع د ه ا نقرا من, من الكتاب ا ل ا ن ي أخوانا جمع اناء وهو الوعاء طيب ا ل آ ن ي ة لها ثلاث حالات أ خ ر ج بالمعلومه ديا بس في ا ل آ ن ي ة إ ن شاء الله ب إ ذ ن الله ك أ ن ك استوعبت موضوع الانيه آ ن ي ة ل ل والشرب ل أ ك ا في آ ة اتخاذ ا ل آ ن ي ة استعمال ا ل آ ن ي ة يبقى ا ل آ ن ي ة لها ثلاث حالات وبس يا إ م ا ت أ ك ل وتشرب فيها يا إ م ا تتخذها يا إ م ا تستعملها يعني أ ك ل واشرب في ا ل إ ن ا ء واضح طب يعني أ ت خ ذ ا ل إ ن ا ء يعني أ ق ت ن ي ة في البيت ت ح ف عندي في البيت حط إ ن ا ء عندي في البيت ش و ك ة ذهب ش و ك ة ف ض ة طبق ف ض ة اتخذته ل ل ق ن ي ة ده اسمه ايه الاتخاذ او اتخذته عشان اتاجر فيه اعتبرته س ل ع ة يبقى الاتخاذ ان انا باقتنيه ان انا ب ا ا خ د ه عشان اتاجر فيه بيع وشراء ط ب ايه الاستعمال لا الاستعمال اوسع ش و ا ب من الاتخاذ يبقى ق ن ا في اكل وشرب في اتخاذ و بعدين استعمال فيه لاستعمال انك بحاجاتك ا ل ي و م ي ة به تستعمل فيها هذا ا ل إ ن ا ء طيب احنا قلنا الانيه لها ثلاث أ ح و ا ل أ ك ل وشرب اتخاذ استعمال أ و س ع ه م الاستعمال وبعدين الاتخاذ وبعدين اكل والشرب. طيب الاكل والشرب طيب ا ل أ ك ل والشرب في آ ن ي ة الذهب و ا ل ف ض ة حرام ولا حلال حرام طيب في دليل على هذا أ ي و ه في دليل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ل ا تشربوا في آ ن ي ة ا ل ز ه ب و ا ل ف ض ة طيب جميل فين الاكل ولا ت أ ك ل و ا في صحافهما صحفه دي يعني إ ي ه صحفه دي يعني إ ن ا ء يكفي خ م س ة ي أ ك ل و ن فيه وفي ح ا ج ة اسمها ا ل م ا ك ل ة دي اناء يكفي ايه ا ت ن ي ن ي ك ل و ا فيه وفي ح ا ج ة اسمها ا ل ق ص ع ة برضو إ ن ا ء أ ك ب ر من الصحفه يكفي ل ا ي ه ا ل ع ش ر ة طيب يبقى لا تشربوا في ا ن ا ت الذهب و ا ل ف ض ة ولا ت أ ك ل و ا في صحافهما ف إ ن ه ا لهم يعني الكفار ف إ ن ه ا لهم في الدنيا ولكم في ا ل ا خ ر ة طيب ح ر م ا ل أ ك ل والشرب في آ ن ي ت ا ل ز ه ب و ا ل ف ض ة شيء ب ا ل إ ج م ا ع ولا عليه ل ا ف برضه نقول الصحيح والراجح ايه ب ا ل إ ج م ا ع خلاص يعني اتفاق على أ ن ا ل أ ك ل والشرب في آ ن ي ت ا ل ز ه ب و ا ل ف ض ة حرام بالاتفاق أ م ا الاستعمال ا ا ذ و ل فهناك من أ ه ل العلم من حرم الاتخاذ والاستعمال يعني واحد عين في البيت عنده ش و ك ة ذهب ش و ك ة ف ض ة يقولوا له لا حرام لا تتخذها طيب واحد بقى استعمل ا ل ش و ك ة او عمل س ل س ل ة مفاتيح من ذهب او س ل س ل ة مفاتيح من ف ض ة يقولوا ب ر ض و حرام متعملش كده يبقى عندنا ب ا ل ن س ب ة للاستعمال ت خ ا ا ا ذ و ل في فريق بيقول برضه الاتخاذ والاستعمال ايه حرام في فريق بيقول لا الاتخاذ و الاستعمال حلال ليس هناك نص يحرم الاتخاذ و يحرم الاستعمال لكن ايه الراجح في ا ل م س أ ل ة هذا ما نعلمه بعد الاذان ان شاء الله تبارك و تعالى 现在不是还有人的还那个还那个不客气呵 Good.、Uh, cool. اهلا و رحمه الله و ب ر ك ا الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد احنا هنا يا خ و ا ن ا ا ل أ ن ي ه لها ث ل ا ث ه احوال أ ك ل وشرب وهو حرام بالاتفاق والدليل قول ن و و ا ل س ا م لا تشربه في عنايه الذهب و ا ل ف ض ة ولا ت أ ك ل ه في صحافهما طيب الاتخاذ يعني أ ق ت ن ي ه ا أ و أ ع د ه ا للبيع والشراء أ ق ت ن ي ه ا في البيت يعني ك ت ح ف ة الاستعمال بيبقى اعم من الاتخاذ واعم ل من الاكل ر ل ب ا ا خ والشرب قال لك لما لك ه ن على قال لا تشربوا لا تاكلوا فقصد الغالب قصد ا لكن ا الغالب ي ل الاتخاذ والاستعمال داخل في هذا الفريق الاخر من اهل العلم قال لهم لا الاتخاذ والاستعمال مش حرام وهذا خلي بالك من الجملة شؤم تبديل اللفظ النبوي ه ا ن ر ي ع ل ي الصلاه و س ل م قال لا ت أ ك ل و ا لا تشرب انت قلت لا لا تستعمله لا إيه؟ لا تتخذه ده كلام قاله ا ل إ م ا م الصنعاني رحمه الله يبقى احنا بنقول إ ن في قولين ل أ ه ل العلم في م س أ ل ة ا ل ز ه ب و ا ل ف ض ة عند الاتخاذ وعند الإيه؟ الاستعمال في قول بيقول حرام و ق ا ب ل يقول ايه حلال طيب أ ن ا و أ خ و ي ا هو معاه مفتاح عربيته عملوا من ذهب او س ل س ل ة من ف ض ة بتاع ا ل ع ر ب ي ة انا اعمل م ش ك ل ة معه لا ده ا س م خلاف معتبر ا س م خلاف ايه معتبر انت شايف ان الاتخاذ والاستعمال للذهب و ا ل ف ض ة حرام خلاص بتعمل شئ انا شايف انه حلال واتخذت واستعملت خلاص ما حدش له عند ه ح ا ج ة لان هذا خلاف ايه خلاف معتبر طيب و ا ح د ة دخلت بيت اخت من الاخوات لقيت عندها شوكتين أ و ملقتين ف ض ة فصارت وغضبت ي ح ق لا هذا لا يحق انت شايفه ان هذا حرام ب ت ع م ل و ش في بيتك لكن انا شايفه انه حلال خلاص احط عندي في البيت ش و ك ة ذهب او ايه او ش و ك ة ف ض ة مفيش في مشاكل طيب في م س أ ل ة بعد كده لو اي ن ا ء في الدنيا اتكسر اي ن ا ء ايه اتكسر ينفع الحموا الحمو بذهب هه حد يجاوبني ما ينفعش ينفع الحمه ب ف ض ة ل ا ينفع يبقى لما ل ا ن ا ء يتكسر ممكن الحمه ب ه ب ف ض ة لكن ما ل ح م و ش بايه بذهب ت ب د الدليل ايه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما كسر له قدح اتخذ مكان الشعب يعني ي مكان الكسر يعني س ل س ل ة من ف ض ة يعني ح ا ج ة كده تلحم الاثنين بس كانت من ايه من ف ض ة اما ا ل م س أ ل ة بتاعت إ ن ا ء ك س ر ة هل نلحمه بالذهب ولا نلحمه ب ف ض ة نلحمه بفضه العلماء في الكتب يقول لك إ ي ه اسمها ا ل ض ب ة اما تيجي ت ق ر أ ك ل م ة ض ب ة أ و إ ن ا ء مضبب يعني ملحوم بس إ ح ن ا نقول شرعا جائز إ ذ ا كان ملحوم ب ف ض ة أ م ا ب ذ ه ب فلا يجوز <تصفيق> طب هل يجوز لواحد انه هو يتخذ سنا من فضه ة ا يجوز عند ا ل ض ر و ر ة يتخذ سنا من ذهب ها يجوز طب واحد ق ط ع ة انفه ق ط ع ة اذنه هل يستطيع ان يتخذ اذنا من ذهب او انفا من ذهب الجواب يجوز الجواب ايه يجوز كان في صحابي اسمه عرفجا ة ك ن قطعت أ ن ف ه فاتخذ أ ن ف ا من فضه ة فأنتن ع ل ي يعني فانتن ب عليه ت خ ذ أنفا من ز إن ب وكذلك من فقد له بعض أ ع ض ا ئ ه فيجوز أ ن تكون من ف ض ة أ و من ز ه <تصفيق> ب آ خ ر ح ا ج ة عندنا في باب ا ل آ ن ي ه ثياب الكفار أ و ا ن ي الكفار حكمها ايه <تصفيق> من الفقيه ه الحلال دي <تصفيق> ا ل ا ن ي ة والثياب مع بعض كده ا ن ي ة الكفار ا ل أ ص ل إ ن أ ي ا ن ي ة في الدنيا م ب ا ح ة و ط ا ه ر ة ا ل أ ص ل في أ ي ا ن ي ة في الدنيا أ ن ه ا م ب ا ح ة وايه و ط ا ه ر ة طيب ا ن ي ة الكفار زي أ ه ل الكتاب زي المجوس الوثنيين ينفع استعمل هذه ا ل أ ن ي ه دون أ ن اغسلها الجواب هنشوف إ ذ ا كان هذا ا ل إ ن ا ء تتيقن انهم طبخوا فيه خنزيرا تستعمله عبد الغزل ولازم تغسله أ غ س ل ه ل أ ن تيقنت أ ن به ن ج ا س طيب لو أ ن ا متيقن أ ن هذا الاناء إ ن ء إ أ ه ل الكتاب أ و ا ل م ج و ز أ و غيرهم لم يطبخ فيه شبه النجس لما كان فيه م ي ة ه و ا ع ت أ و كبت أ و كده يعني هل هذا ا ل إ ن ا ء أ س ت ع م ل ه ولا ما ا س ت ع م ل ه ش استعمله بدون غسل ل أ ن ه م ت أ ق ل م ن طهارته طيب ا ل م ر ح ل ة الثالثه لو أ ن ا شاكك اشك هل هذا ا ل إ ن ا ء استعمل في شيء نجس أ م لا هنا يسن أن أغسل آ يجب ة الكفار في هذا الموضوع لما ثلاث أحوال بالنسبة الكتاب لآنية أهل في فيه ي غسلها إ ذ اذا تأقنت أن فيها غسلها نجاسة يسن إ شككت أ ن ه م استعملوها في ن ج ا س ة لا يجب ولا يسن غسلها إ ذ ا تيقنت أ ن ه م استعملوها في شيء طاهر وكذلك س ي ا ب ه م س ي ا ب الكفار الاصل فيها انها ط ا ه ر ة خصوصا إ ذ ا كانت ج د ي د ة لم يستعملوها أ و كانت س ي ا ب ا يعني لا تلي البدن س ي ا ب ليه ل ي ه خارج البدن زي الجيلباب زي ا ل ط ا ئ ي ة دي خارج البدن لكن ا ل س ي ا ب ا ل د ا خ ل ي ة ا ل أ ص ل فيها انها ط ا ه ر ة لكن لو أ ن ك يعني غسلتها لكان أ ف ض ل طيب أ ن ا هاجل ق ر ا ء ة باب ا ل أ ن ي ة و ه أ ج ي ب عن ا ل أ س ئ ل ة ل أ ن ا ل أ س ئ ل ة ب ص ر ا ح ة أ س ئ ل ة م ف ي د ة يعني لا يغتسل الرجل من فضل طهور ا ل م ر أ ة الموضوع ده ه وفعلا في حديث ع ن ا ه عليه ا س ل ا م ان الرجل لا يغتسل بفضل ماء ا ل م ر أ ة يعني ا ل م ر أ ة لو خلت بالماء يعني انفردت بالماء في ا و ض ة كذا ا ل و ح ي د ة وتطهرت من هذا الماء يعني تطهرت من حدث فلا يصح للرجل أ ن يتطهر بهذا الفاضل من الماء في رفع حدث يعني ينفع ت و ض ل منه ولا ي ق ت س ل منه د ه شرح الحديث لكن ثبت أ ن النبي صلى الله عليه وسلم توضا من فضل م ي م و ن ة يعني هي اغتسلت وكان في شط م ا ي ه فضلين توضا منهم النبي صلى الله عليه وسلم نقول في ح ا ر ث ي ن ح ا ر ث يمنع وحارس ايه يجيز ولذلك هنقول لو استعملته في رفع حدث الحديث ا ل أ و ل يمنع والحديث الثاني يجيز عشان كده هنقول ايه هنقول ان هذا النهي لا جاوب ادله ه د ي ة هذا النهي لاجاوب ي للتنزيل من ل من اللي ج ا ل اللي قال و ز ي نضيك ن هديها خلاص من اللي أ ن ا قلته بشكل معايا يعني ما بتشكلش م ع ي من اللي أ ن ا قلت مين حد ي ش صاير م أ ن ا غلطان أ ن ا غلطان طيب ما حكمه دي ا ل أ س ئ ل ه اللي جايلي و أ ن ا مش هاجوب عليها جاوب عليها انتم ان شاء الله ما حكم الماء المستعمل أوه. أوه. أوه. أوه. خلاص يا عمي <تصفيق> ك ن ت اللي قلته لحد ثاني يبقى ا م ا المستعمل احنا رجحنا انه هو طهور طيب هل يجوز ا ل ط ه ا ر ة بماء وقع فيه ورق الاشجار ا ل م م ا ز ج ة في باب المياه و ح ا ج ة اسمها ا ل م خ ا ل ط ة ا ل م م ا ز ج ة يعني ايه يعني ا ل ش ي ء بيدوب ج و ا المياه اللبن لما يقع ج و ا المياه يمازج ولا يخالط يمازجه يعني يدوب فيه لكن ورق الشجر ب يمازج الماء ولا يخالطه بس يخالطه م ا يدومش فيه ولذلك ا ل ش ي ء المخالط للمياه, الشيء المخالط للمياه لا يخرجه عن طهوريته تاني شيء المخالط للمياه زي ورق الشجر ا ل تحلب حاجات من ديا لا تؤثر على طهوريته لكن الممازج للماء اللي بيدوب جوه الميه هنقول بقى الماء المطلق والمال ايه المقيد المساله اللي احنا عارفينها دي بتاعت الماء الذي وقع فيه دقيق طيب لو كان الماء كثيرا وتغير احد صفاته هل ينجوس حد يجاوب خذ يا عم اد لي واحد من ا ل ع ش ر ة اللي جاوبه <تصفيق> والسؤال طبعا ربما يعني سئل قبل ان استفد في الشرح ان الماء لو ت غ ي ر احد ا و ص ف ه ما ي د ر ش ان عليه ينجوس ان ما ينجوس ا م ت ى لو ت غ ي ر احد ا و ص ف ه بنجاسه تحدث ايه تحدث فيه لو كان الماء قليل وتغيرت أ ح د أ و ص ا ف ه هل ينجس طبعا النجسه ينجس إ ن شاء الله عز وجل طيب اذا سيدنا طيب إ توضعت بماء نجس صدق اصعب ص ر ا ح ة يعني إ ذ ا توضعت بماء نجس ولم أ د ر ي ما اعرفش أ ن ه نجس هل يبطل الوضوء طيب ص ر ا يبطل لا ي ب ط ب لا يبطل لا يبطل <متضح> احنا بنقول يا اخوانا إ ي ه نحن الاصل في المياه ا ل ط ه ا ر ة أ ن ا ت و ض ع ت أ و شكيت ف أ ت و ض أ أو ا ل ص وليس ا ب و هناك ما يبطل وضوئي بل انه ورد في ا ل س ن ة ما يجيب على هذا السؤال وقع ماء على عمر رضي الله عنه وصحابه آ خ ر يمشي معه فاراد هذا الصحابه ن ي س أ ل الماء ده نجس ولا طهر فسيدنا عمر قال لصحب الماء لا تخبرنا لا ايه لا تخبرنا ي ح ن ا خلينا على ا ل أ ص ل في الماء الايه الاصل في الماء ا ل ط ه ا ر ة طيب الماء الذي سرق وشرب منه حيوان أ و طائر ر ط ا ه ام نجس لا, لا لا لا انا ب صراحه ة اعد بين فقها دواحد ه ي س أ ل س صار جميل و ا ل ل ه بول كالبول ا ح ا ج ة ت ا ن ي ة والله كلامك حلو فعلا صح من ا ل ل ي ق ا ل ا ل سؤال ده من الاعي من ا ل ا ع كذا انت حضرتك تفضل هو فعلا ا إ ذ حبينا نتكلم عن هذا الموضوع في ح ا ج ة في الفقه اسمها سور ا ن يعني إيه سؤر الحيوان يعني ما بقي من الحيوان بعد الشرب فيقول ب ان سور الكلب وسور الخنزير نجس يعني اللي يتبقى بعد شرب الكلب في اللي بعد بعد الإناء نجس اللي يتبقى بعد شرب الخنزير الكلب يتبقى شرب شرب في ا ل إ ن ا ء نجس أ م ا سير الحيوانات والسباع والطير صورها على ا ل ر ا ب ح من ق و ا ل اهل العلم أ ن ه ايه انه طاهر طبعا ً في أ س ئ ل ه تجيب الضغط عاوز حجم ا ل ق ر ب ة وبعضهم عاوز ا ل ق ر ب ة كامريتل و ح ا ج ا ت اللي هي بتتاح ا ل س ن ي ن ديا وهذا الشي سمحوني ا ت ل ق له سيدنا قاموا ص ل ا ة خ ل ا ص هذا مسجد بعيد ي ع م الشيخ انت عاوز تهرب هذا مسجد بعيد اقام الصلاه يا شيخ وليد لسه ي ع م الشيخ <تصفيق> م ن تملكش ا د ع و ب ه ها هو خلاص ا ن ي مش بالشيخ النهارده الا يوم يكون الصلاه في ا س ئ ل ة ثانيه تنزل ياخوي أ لا تتصدم اني اخلص الدرس هل تفهم شفهم نعم أنت حسين؟ يا آه. سؤال وجيه أ خ و ن ا ب يقول ا ل أ ن ي ه لها ث ل ا س أ ح و ا ل ا ل أ ك ل والشرب الاتخاذ الاستعمال أ ن ا قلت ب س ر ع ة الاستعمال اعم من الاتخاذ واعم من ا ل أ ك ل والشرب ف أ خ و ن ا ب يقول يعني ا ي استعمال غير ا ل أ ك ل والشرب لو أ ن ا عندي إ ن ا ء من ف ض ة وتوضيت من هذا ا ل إ ن ا ء بس ت ع م ن انه مش استعمال استعمال طيب خيرا جزاكم الله خيراً. طيب تفضل فضل. فضل. فضل. نعم. طيب. <تصفيق> اخونا بيسال أ أ ل طيب خ و ن ب ي س أ من لمس نصرانيا أ و مشركا على العموم هل هو لمس ن ج ا س ة يتطهر منها الجواب لا ن ج ا س ة المشرك ن ج ا س ة م ع ن و ي ة ن ج ا س ة ايه م ع ن و ي ة وثبت ان الصحابه ة رضي ا ل ل عنهم كانوا يعني يصافحون المشركين و ي أ ت و ن الى ا ل م د ي ن ة ولم يثبت ان يتوضاوا من م ص ف ح ت هؤلاء او لمسهم يعني طيب لو ان انسانا لمس خنزيرا حسن نجاس نجاسه ع ي ن ي ة هل يتوضا من هذا الجواب لا لكن الكلب الكلب النجس فيه لعابه النجس فيه راسه و لعابه فاذا أ ص ا ب اللعاب الماء ب و ر ا ق الماء و يغسل ا ن ا ء كم م ر ة سبعا طيب لو أ ن اللعاب لعاب الكلب أ ص ا ب بدن ا ل إ ن س ا ن أ و ثياب ا ل إ ن س ا ن في هذه ا ل ح ا ل ة بعض علماء قالوا إيه قالوا اللعاب ده نجس بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ت ه و ر و اناء أ ح د ك م يبقى طالما قال طهور يبقى هذا اللعب ايه نجس فتغسل منه ا ل س ي ا ب والبدن وجزاكم الله خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله الله عليكم خير